ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب لا اجدا لا اجدا خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أَوْ يُصِحَ مَااءُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِي عَلَهُ قَلَبَ وَحِي طَالِثَ مَرِهِ فَأَصْحَ يُقلَلِّبُ كَثْيْهِ عَلَمَا أَمْ فَقَافهَا وَهِييَ خَوَ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 هو خير ثوابا وخير عقبا وضب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الزياح وكان الله على كل شيء مقتدرا